بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ وَالْقَامِعَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ نَّبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ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 هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاراه لايه الكبرى فكذبوا واصى ثم ادبر يسعى فحشر فناداه فقال انا ربكم لا لا فاخذه الله هناك لا اخره ولولا ان في ذلك لعبره لمن يخشى خَلَقَ الدُّخَالَ قَنَا مِنَ السَّمَا بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَلِلْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا آمَنَ وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَوْسَامًا لَكُمْ